أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول السائل كيف يوجه كلام بعض أهل العلم في أن المعية حقيقة تأتي هذه العبارة عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والمراد بها هو هذا مثل ما حكى شيخ الإسلام هذه المعية الخاصة أو العامة هي حق على حقيقتها لكن هذه الحقيقة تعلم هذه الحقيقة تعلم من السياق الذي وردت فيه فالمعية العامة حقيقتها علمت من السياق والمعية الخاصة أيضا حقيقتها علمت من السياق والمعية العامة كما مر معنا بإجماع أهل العلم حقيقتها أن الله معهم بعلمه واطلاع سبحانه وتعالى والخاصة حقيقتها أنه معهم مؤيدا وحافظا وناصرا وموفقا أحسن الله ليكم يسأل عن الترتيب الذي أورده شيخ الإسلام من إرادة آيات الاستواء ثم العلو ثم المعين آيات الاستواء كان رحمه الله بدأ بذكر انواع الادله الداله على العلو ذكر بدا بذكر انواع الادله الداله على العلو واشرت الى ان المختصر لا يحتمل بسط الانواع فاشار إلى بعضها بدأ اولا بآيات الاستواء وهي نوع من انواع الادله الداله على علو الله ثم ذكر الايات التي فيها الرفع والصعود وهكذا ذكر أنواع أنواع من الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك أتبع هذه الآيات بالآيات التي فيها إثبات مئية منبها بذلك رحمه الله تعالى أن المسلم مع ايمانه بعلو الله على عرشه وأنه مستوي على عرشه بان من خلقه عليه أن يعلم أن الله مع خلقه عموما بعلمه ومع الموفقين والصالحين معية خاصة بالتأييد والنصر والحفظ نعم وسيأتي عنده رحمه الله تعالى ذكر للجمع بين النصوص الواردة في العلو والنصوص الواردة في المعية اللهم صل على محمد وبارك فيكم يقول السائل من العلماء من قسم المعيّة الخاصة إلى قسمين خاصة بوصف وخاصه بشخص فهل بينتم لنا ذلك هذا واضح في الآيات هذا هذا واضح في الآيات يعني في في الآية الأولى قال لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا فهنا ذكر شخص النبي عليه الصلاة والسلام وفي قوله إن الله مع الصابرين مع الذين اتقوا والذين هم حسنون هذه معية معلقة بذكر وصف الذي والإحسان والصبر والتقوى نعم أحسن الله ليكم يسأل يقول هل يقال في القرب أنه عام وخاص كما قيل في في المعية هل يقال في صفة القرب أن منها عام ومنها خاص نبه الشيخ الإسلام في رحم الله في بعض مصنفاته ان القرب لا ياتي الا خاص القرب لا ياتي الا خاص مثل قوله سبحانه وتعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان ان رحمه الله قريب من المحسنين فالقرب لا ياتي الا خاص نعم احسن الله اليكم يقول إذا سئل الشخص أين الله يقول في كل مكان ثم إذا استدرك عليه يقول أقصد بعلمه هل هذا صحيح ما يصلح هذا ما يصلح إذا قيل له أين الله يقول مثل ما قالت الجارية بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام وشهد لها بالإيمان في السماء, في السماء في السماء فيقول اذا سئل يقول الله في السماء أو يقول الله على العرش أو يقرأ القرآن الرحمن على العرش السواء هذا جواب إذا قيل له وإن الله يقرأ لي الرحمن على العرش السواء لم يزد على أن تلا كلام الله جل وعلا نعم أحسن الله ليكم يقول هل نستطيع أن نقول أن المعية بالعلم والنصر والتأييد لا بالعلم فقط المعية العامة بالعلم المعية العامة بالعلم والمعية الخاصة بالنصر والحفظ والتأييد أحصل الله ليكم يقول هل يجوز أن يقول الشخص عندما يواجه أمرا ما إن الله معنا استحضار الإنسان المعية وطمعه في ذلك ورجائه أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك وايضا حتى يطرد عن نفسه خوفا أو وهما أو نحو ذلك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 ليتوكل على الله ويعظم التجاءه إلى الله سبحانه وتعالى فلا بأسناه أحسن الله ليكم يقول كذلك عبارة تشر إن الله معي في قلبي الله أعلم بحال الإنسان ولا ينبغي الإنسان أن يجزم ولكن يرجو ويطمع أن يكون الله معه مؤيدا وايضا يطمع أن يكون ذاكرا لله غير غافل ولا لاهن ولا منشغلا عن ذكر الله والمطلوب من المسلم أن يشغل نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه ومناجاته وبالاذكار الشرعيه التي تعمر القلب ايمانا أما مثل هذه الألفاظ فأقل أحوالها أن ألفاظ مهمة وتكثر عند أصحاب الباطل على معاني فاسده ومعاني باطلة فالإنسان يشغل نفسه بالذكر المشروع وبالكلمات المشروعة كحسبي الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو ذلك مما أثر وورد نعم في الدرس الأسبوع القادم من السبت إلى الأربعة إن شاء الله نقرأ في الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية له رحمه الله وصيتان مطبوعتان احداهما تعرف بالوصية الكبرى والثانية تعرف بالوصية الصغرى وسابدا بمقدمه فيها التعريف بالوصيتين مجملا ونقرأ في الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونسى الله الكريم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما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 اللهم وأصلح ذات بيننا اللهم وأصلح ذات بيننا اللهم وأصلح ذات بيننا وأقلب بين قلوبنا يا ربنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور